كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرى كما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين Wama och de som inte är på väg att förändra sig, och de som inte är på väg att förändra sig, och قال إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٌ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 وَمِزَادُهُ مِنْ تَسْنِيمِ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَرْتَحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ och när de kom till deras ägare kom de förkärda. Och när de de: "Det Wama ursilu som har anlåtade på dem, så al de som Alla som وَبَلِ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ